إِا الذيينَ تَابُوا وَأَصْلَحُ وَبَيَنُ فَأُلَا إِكَ أَتوبُ عَلَيهِم وَأَنَ التووَّابُ الرحيم إِ الذيينَ كَفَروا وَم تُ وَهُمكُفَّارٌ أُلكَ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 سُكُلُوا مَِّا فِي الأرضِ حَلَ لَ طَبَ وَلَا تَتَّبِع وَلَا تَتَّبِعُ خطواتِ الشَّيطون إِهُ لَكُمْ عَدُ مُبِين إِماَا يَأمرُركُم بِالسّءِ وَالْفَحشاءِ وَأَن تَقولُُ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 وَشْكُرون لللَّهِ إ كُنتُم إغ تَعبُضُون إِ مَا حَر وَمَاعَلَْكُمُ الْمَيتَةَ وََّمَ وَلَحمَ الْخِزِرِ وَماءُهَِّ بِه وَمَا أُهِلَّ بِ لِغُيرِ اللَّ فَمَنِ الطُرغَيرَ باغِ وَلَا عَدٍ فَلائِثْمَ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ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 ذكَ ب بأن اللهه نَزَّل الكتابَ بالِالحَّ وَإِن الذي نَاخلَفُ في الكتاب فيِي شطاقٍ بعيدَ.